من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأثين الساعة والبلاء وربي لا تأتيانكم عالم الغيب لا يعذب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين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 ان شا نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كثفا من السماء ان في ذلك لايه لكل عبد منيب ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في الترب واعملوا صالحا إني بما تعملون بطير ولسليمان الريح قدرها شهر ورواحها شهر وأتلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يذغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء منهم محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما زلهم على موته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 أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق إن في ذلك لآيات لكل خبير شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين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 يقول الذين اتضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين اتضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم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 نذير إلا قال مسرفواها إن بما أرسلت به كافرون وقالوا نحن أكثر أموال وأولاد وما نحن بمعذبين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 الَّذِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ ضِعْفٌ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ والذين يسعون في آياتنا معابدين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبتق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقت من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 ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون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 قال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا تشعر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من الذي وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا من اشار ما اتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان مكيد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 قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوشي إلي ربي